بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ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 الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لَا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه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 أَللهُ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ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 اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 أفمن حق عَلَيْهِ كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار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 فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم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 فَأَذااقَهُم اللَّهُ الخِزَ فِي الحياتةِ الدُّنْيياَا وَلعَذَابُآخِرَةِ أَكْبَغُ لَكَاموا يَعلممُون وَلَ قَدَبَ رَبَنَا لَِّاسِ فيِي هذاَ الْ القُرْآنِ مِنْ كللِّ مَثَنِ الَّ عَهُم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 اليس الله بعزيز ذي انتقام ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولوا ان الله قل اثر ايتم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 قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يَخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ رَبكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابَ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا حَسرتَ على مَا فَرَطط فيِي جَ بالِاللهِ وَإِكُ لَ مِن الساخِرين أَ تَقول لَ أنن اللهَّه هَذَان لَكُُ مِنَ المُتَّقين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 وَشَقَة الأأَرضُ بِنُور رَبّهَا وَضعَ الكتُ وَج أَبِ النَّ بِينَ وَالشهَدَاءِ وَقُضِيَ بَنَهُم وَقضَ بَنَهُم بالِالحَِّ وَهُم لا يُظلَُون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 قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مُخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءَ َا وَفُتِحَد أَذَوابُهَا وَقَالَ لَهُم خَزَنَةُهَا َلَ عَلَيكُمْ وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُهَا سَسلام عَلَْكُمْ طِبتُم فَدَخُلُهَا خَالدينِين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وَعْدَهُ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حاجة